صلوات الرحبات الأتواعيات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الصاطع في سماء الجلال والغيث الحانع كبثري صفاء الجمال شمس الرحمة الطالعة على كل غيث في صحاب النجات من سالف القدم من نيل فيضات الإلهيتي وما ورد الكبالات الرحمانيه اللهم محمد المصدر عطائك الوافي ومن نهله سالك الصافي القلوب من غيف جودك ونحن النفوس بنور شهودك فترعرعت بعد أن كانت جامدة قاسية ولأنت بتتابر رحماتك المتوالية اللهم صل على سيدنا محمد المالك أزمة قلوب المحبين وجاني عنات ارواح من قربينا وبدد العارفين في ساحه الاحسان وروت التمكين اللهم صل على سيدينا محمد نعمه الساينين وونس الاكفين والوقار المتواضع وفخر الزايد وضبط المكروبين وأمان الخايفين وصفاء الموحدين ومصطاح المفكرين وهداية السائلين والنعمة العظمى للعالمين اللهم صل على سيدنا محمدٍ حِمَى الْإِسْلَامِ الصادق الصَّادِقِ الصَّدُوقِ الْأَمِينَ الشَّاكِرِ الشَّكُورِ الظَّاهِرِ فِي النَّبِيِّينَ الْمُتَّذْفِرِ الْمُزَنِّرِ طَاهَا يَاسِينَ اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تقوي بها بتهي وتطلق بها لساني يال هجن من مناجات عثرته اللهم اشفني برطوم اذا مرضت واسقني بذكرك اذا ظمئت واذل جبل الغفله عن قلبي به اذا جبت وصلي روحي بهضرهه وهدم نفسي بشريعته واشرف على قلبي ما رمى محبته واسعدني بلقائه وارزقني برؤيته واقوني به يا من لا اذا زلت القدم واهدني به هذه عتا من العدم اللهم صلي أفضل صلواتك التامات المباركات وأكمل تسليماتك الزاكيات الزاهيات وأعظم بركاتك العاطرات العارقات وأشرف رحماتك المتواليات الصادعات اللهم سيدنا محمد من جانا محمد وتقبل مني افضل الصلوات واشرفها واكثرها باهنها واض بها واجمعها واجملها واكملها وبارك على عذرتي انثر البركات واسعدها الغد واعظمها واسماها وازهاها واحلاها وابهرها أو فها وسكاه واص القاه وابقاه صلاة زاهية زاهرة طاهرة ظاهرة باهرة باهرة عامرة عالية النية ماية ساية شافعةة شح رابحة نافحة سافحة صافية ناجحة فأقف فائقة نقية سنية عليه راعية رائعة زكية نشمولة بروح الحب الكامل بإخلاص الشامل والرطل تم والقضول الأعم والثواب العميم والنعيم المقيم <تصفيق> اللهم صني على سيدنا محمد صفة الأنبياء وخيرة المرسلين وعلى سيدنا جبرائيل روح الطالب وعلى سيدنا ميكا إلى الذي جعلته على الأمطار والرياح من الملائكة الموكلين وعلى سيدنا إسرافيل الموكل النفحي في السور يوم الدين وعلى سيدنا عزرائيل الذي أعانته بقوتك على قضع رواح جميع المخلوقين. وعلى الملائكة الحافين من حول عرشك المستغفرين العبادك المؤمنين وعلى الملائكة الأطهار الكربين وعلى السفرة المكرمين وعلى اللحطة الطاهرين وعلى الكرام الكاتبين وعلى منكر ونكر مالك الورضال الامين وعلى جميع الممالك تجمعين في قدار السماوات والارض اللهم ارسل لحضرتي امي وبليهم اني من ما في رمزيد ومن منعي تفريد جميل الإنعامك ومن عظيم كثير جليل كنداد تولاتك ومن أعالي منازل معارج أموالي سبحاتك ومن سلسبيل رحيق مختوب تسليم ما من اسمى صلواتك وما جلا تسليماتك ما من اوفى رحماتك ومنا بركاتك ما من نعمائك ومن اسنى اعلاك ومن طيبات ضواك وخيرات عطائك ما يكونون ريما باقيا ارضا وأمناً دائماً لفقائك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب اللهم صلي على سيدنا محمد فخر الأملياء وقدرة العصفية ونبراس الأولياء ودليل السعداء ونعيم الأنفياء وحبيب أهل الجنة يوم الجزاء اللهم صل على سيدنا محمد سراج شمس مجلك المير الأبهار ونور قمر عزيتك ونور قمر عزك الصادع الأزهار وطياء نجم فضلك العالي الأجلاب وكركبي سرك البديع الأعلى الذي أعليت قدره في النبيين وأظهرت مجده في المرسلين وقرنت اسمه مع اسلك على ساقي عرجك في أعلى عمي ورفعت ذكره مع ذكرك إلى يوم الدين وفضلته على وكرمته في الآخرين وشربته به سكار السماوات والأرض اللهم صل على سيدنا محمد عدد الساعات والأيام وعدد الشهور والأعوام وعدد ما فيها من أحياء وأموات وحركات وسكنات ولمحات ولمحات ونحظات وإشارات وخطرات وأنفاس ولمسات ونسمات وما في السماء من أعوال مختلفات والنجوم من ثابتات وكواكب سيارات وسحب من وما بين السماء والارض رياحا من رياح داريات وانوار سابحات وذرات تدا فيرات في اللهك سابحات وما في الأرض أنواع المخلوقات من إنس وجن وحيوان وغير ذلك مما لا يحصيه البيان وعدد ما فيها من معاد ناهرات وخافيات وما عليها من جبال شامخات ومحيطات مشاسعات وَأَنَّ الْهَادِيَ جَارِيَاتٍ وَحَدَائِقَ غِيَانٍ عَاطِئَةٍ وَنَخِيلٍ بَاسِقَاتٍ وَحَبٍّ وَنَبَاتٍ وَزَهْرٍ وَذُهُورٍ عَاطِرَاتٍ وَسَدَادٍ نَاضِيَاتٍ وَطُيُورٍ صافات وبلاب مغردات على الأفنان ذاكرات وأفواه تسبيحك مكلفذات وجوارح في طاعتك هامئات ونفوس بالصدق لك متضرعات وأجواف في نهارك سائمات وجباه في ليلك ساجدات وعين إلى جمال وجهك للطلعات وقعوب لذاتك عاشقات وجمعين بك كجاريات وأفئدة بالأمين لك خاشعات أكبار في شوقك محترقات وألسمة للقرآن لك تاليات بدعوات الى مقام قدسي كصادعات وعبادك متضرعين في محراب الابوديه عاكفين ويمداري كتهللو بك ما, ما نفهم مجرا aham fi صلاة عليه وأسعدت من صلى عليه من المخلوقين وأرسلته للخلق رحمة من حيث قولك المبيل وما رسلناك إلا رحمة للعالمين صلاة تزين بها الحم والخوف والأوهام وتشفينا بهار جميع الأمورين والآلام والأسقام واحوثنا في اليقظة والألام واغفر لنا الذنوب والآتام واحفظنا من تقربات الليالي والأيام واسترنا بسدرك الذي سترته استغنا بسيتر كل بما استتر به نال طهور سبحانك يا رحا سبحانك يا واهبا النور من انعامك تبارك اسمك يا ذو الجلال والاكرام انت وليي في الدنيا والاخره توفني mislima võalhaqni võalhaqni võalhaqni